119. وقال اركبوا فيها بسم الله مجرها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وَهِيَ تَجْرِي بِهِم فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ وَكَمْ مَعَنَا وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ وَكَمْ مَعَنَا 117. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء 118. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم.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 ثَوَسَّعَ عَلَى الْجُودِ وَقِيلَ وَعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّنِي مِّنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الحق وَأَنتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ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 وَا إِلَٰهَ عَادٍ أَغَاهُمُ هُودًا ۚ قَالُوا يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ يَا قَوْمِ لَا 119. ويأتلكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون 110. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء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 الِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ إِن نَّقُولُ إِلَّا اتَّبَعَكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَأَشْهَدُ أن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 117. ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا 118. إن ربي على كل شيء حفيظ 119. ولما جاء 119. وإن آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ 110. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا واتبعوا واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عاذا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود